فلا ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طوى لقد رآ من ايات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك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 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا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 ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّ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 وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطرى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا